جزاؤهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه